إنما يستفيد الذين يسمعون والموتى يبعثه الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا يرزل عليها من ربه قل بل إيام تدعون فيكشف ما تدعون قل أَرَأَيْتُمْ إن أَخَذَ الله سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ فَأَن يُخْرِبَكُمْ وَمَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ إِنْ أَخَذَكُمْ فَمَن يُنجِيكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ قَالُوا لَوِ اسْتَطَعْنَا إلا القوم الظالمون وما نسر المسرين إلا مبشرين ومنذرين فمن أعمى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحكمون والذين كذبوا بآيات أعيم العذاب بما كانوا يفسر إن أذنبه بالله ما يوحى عليك كن أهل يستهي العمى والبصير وفلا I um... ولا تقود الذين يدعون أليس الله يعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم فقل سلام عليكم <سلام> كتب ربكم على نفسه تاب من بعدي وأصلح فأنا الغفور الرحيم إني على بينة من ربي وكذبت به معيان ما به When I, I ask, you. ask أرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرقون كن الله مولاه الحق ألا الحكم وهو الحاسدين تدعونه تضرعا وخفيا إذا جاءنا من هذه لنكون من الشاكرين قل الله نجيكم منها ومن أو معذب من فوقكم أو من تحت أرضكم أو من تحت أرضكم أو يلبس مشياء أو كيف نصرف الآيات على الضمير؟